وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ مَنْ أَفَك يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ قُتِلَ الخراصون الذينهم في غمره ينسون في غمره ينسون يسالون ايان يوم الدين يسالون ايان يوم الدين يومهم على النار يفتنون يومهم على النار يفتنون لوق فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم به تستعجلون ان في جنات وعقول ان في جنات وعقول آخذين ما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 وبالاسحارهم يستغفرون وبالاسحارهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات وفي الأرض آيات للموكرين وفي, وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون السماء والأرض إنه لحق مثل ما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قال سلاما إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ الى أهله فجاء بعجل سمين تقربوا إليهم قال ألا تأكلون تقربوا فأَْجَسَ مِنْهُم خِيفَ فأَْجَتَ منِهُ خِيفَ قَا لَا تَخَفوَ بَشَّوه بِغُلَ مَِّليم قَا لَا تَخَوَّ بَشَّوه بغُلَِ النليم فأَقُ بَلَ فِي صَووَةٍ فَصَكَت وَيههَا وَقَالَت تعجوزُ النطِيم فَأُخْبِرَتِ الْمَرْأَةُ فِي حَوْلِ تَفَكَّتْ وَجْهَهَا وَكَانَتْ عَجُوزًا نَافِيلُ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّك أَلَمْ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّك إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ